باب ما أدخلت فيه الهاء من وصف المذكر ورجل راوية للشعر تعني بذاك راويا ذا كثري ورجل علامة نسابة مجذامة مطرابة معزابة كأنهم عنوا بذاك داهية إذ قصدوا في وصفه تناهية مجذامة مفعالة من جذما أي قطع اللهو معا وصرما معذابة من قولهم تعزبا أي باعدت تزويج أو ما طربا ورجل لحانة صخابة هلباجة فقاقة جخابة كأنهم عنوا به بهيمة إذ وصفوا أخلاقه الذميمة صخابة فعالة من الصخب وهو الصياح والخصام واللجب صخابة فعالة من الصخب وهو الصياح والخصام واللجب أقاقة ذو حمق وتقلي جخابة كذاك فافهم وافصلي هل مجمع الرذائل فما يخلي قولة لقائلي